لآرائكم واقتراحاتكم يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني bkstaff@live.com مراكز التوزيع دولة الكويت bk هاتف رقم 600001360 المملكة العربية السعودية bk كي القطيف هاتف رقم 059555 أربعة خمسة سبعة خمسة اثنان مملكة البحرين تسجيلات كربلاء المنامة هاتف رقم واحد سبعة اثنان خمسة سبعة خمسة اثنان خمسة سلطنة عمان تسجيلات الثقلين مطرح هاتف رقم اثنان اربعة سبعة ثمانية واحد أربعة واحد